يوم القيامة فلا إله إلا الله على يوم مثل هذا قدرة الله أحاطت بهم فلا يعجزك شيء حيثما هلك العباد فإن الله قادر على الإتيان بهم إن هلكوا في أجواء الحضار أو غاروا في أعماق الأرض إن أكلتهم الطيور الجارحة او الحيوانات المفترسة أو أسماك البحار أو غيبوا في قبورهم في الأرض ت ب ق في السمو إ كل من في السماوات والأَرض إاتِ الرحم إ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 لم يأكلوا فيها أكله ولم يشربوا فيها شربه فدنا الشمس من رؤوسهم مقدار مين فيغرقون في عرقهم فقل لي بالله العظيم كيف سيكون الحالين يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة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 كم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني, الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر ليتني كنت